<تصفيق> <تصفيق> يا أيها الناس تطربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم ماذا نرى في هذا اليوم يوم ترونها تكهر وَتَبَعَ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلًا وَتَرَى الْنَّاسَ سُكَارًا شخص سكارة كيف تخفّط؟ لا يقول وَمَا هُمْ بِسُكَارًا وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدًا في هذا اليوم العجيب تأمى الشمس من الخلائق مقدار ميل الآن تبعد عندنا ملايين كيلوات والكلام في الجرايط والكلام في المجالس والعرب والجو مدري إيش والدير أفلانية حارة والدير باردة لكن كيف بيوم القيامة ترد الشمس من يومك مقدار ميل والناس كلهم بحسب أعمالهم وإيمانهم يكون هذا العرق أنت الآن في الدنيا تستطيع أن تنزل من مستوى العرق يا عبد الله قبل أن يوم القيامة والله أعلم على كل ساعة فبص فيها عند ابن آسم الله نرى مش بعدي جاء في الحديث يقول إبراهيم محمد صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم ولا سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجعونها سبعين ضرب سبعين مليار مليون من الملائكة يجعون جهنم على مسمع رفع من الناس لا إله إلا الله ثم تهيج النار تتكلم النار يخلطه عنق تقول يا ربي والله النار يجري معك تكلم تقول والله يا ربي لا لأنتقِ ممن خلقته وعبد غيرك والله يا ربي لا لأنتقِ ممن رزقته وشكر غيرك والله يا ربي لا لأنتقِ ممن ينام ناسه يا الله يزلط رضوها لنجمة القرآن ما أجمل القرآن العيش يا جماعة والله في كتاب الله سبحانه وتعالى كلا صلح على الحال إذا ضكت الأرض من دكا من والله العظيم حبت بالك أنك راح ترغى المشاهد إذا زين نعلم حمد أننا راح نرغى المشاهد تدكى الأرض تفطر السماء تشق السماء تفجر الأنهار تسجر الأنهار أبوه تبعثون يوم القيامة ليش زي ما نبدأ حياتها مع الله هذا كلام الله والله راح يقع والله سوى هذه المشاهد بعينك كلا إذا دكت الأرض دكا دكا, دكاً وجاء ربك والملك صفا صفا وجي يوم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرات يتذكر يوم حط الزيقالة يتذكر يوم رسك مع السبب تذكر يوم حط الغاني تذكر يوم قلب لي جواله ويرى آطان والله راح تذكر كل يوم القيامة يقول يا ليتني قد يجمع والله الذي لا إله إلا هو أن الحساب دق في يوم القيامة خذ هذه القصة.